żebym zdradził nasz plan, ale nie zdradziłem. Och, Amen. اشترى يديما من سيعه الشافعي. و ان هذه الشروط لا تستقيم مع عقد المضاربه عقد القراض هو المضاربه شركه المضاربه يدخل أحدهم بالمال والثاني بالخبرة والتجربة والمعارفة فمالك قال بس أن يشترط أن يعطيه مالك لا تذهب به إلى ليبيا مثلا برشا مشاكل قطع طرق فمت. إذهب به إلى الجزائر أو إلى المغرب هل لو أن يشترط ذلك؟ نعم ولكن ليس له أن يشترط عليه شيئا من السلع أعيانا من السلع لأنه إذا هو لا في السلع ويعرف المواد ونهو الإتباع ونهو يشتراء ونهو يتشراء عالبار بشيخ تحط فيه ناس فانتيخ تمام وإنما الذي يدخل بالمال ليست له خبرة وليس له معرفة ولا تجربة لا بالتجارة ولا بالصناعة ولا بالأسواق ولا بمعرفة الأسعار فيجي يذي يكون مؤهل وعلى ذلك تقوم اليوم شركة التأمين وعلى ذلك تقوم البنوك البنوك مايش قاعدة تربح من العباد اللي قاعدة راي في الفلوس وترجع لهم بعد 25 سنة حتى ولو كانت ربا ما هي الربح بعد خمسة وعشرين سنة على مئة مليون كيف نقول له احنا على خمسة وعشرين سنة باش ترجع لها مئة وخمسة وعشرين مليون مثلا فالبنوك أساسها الاستثمار تمام تأخذ مال هذا وهذا وهذا وهذا وتستثمر تمام وتدخل به في مشاريع وفي الشركة كبرى وصنعتها في أوروبا وغيرها يضر عليها ذلك مال كثير أما هذه الربان تعطون استع خمسة بالمائة وستة بالمائة ذك من المنظومة العالمية تمشي كذا ويدلزمهم يعمل كذا فهمنا أما هذه الشركات فهمتني كلها شركات استثمار تمام وإذا عدنا إلى أصلها الأول المجرد يعني عن المحظورات والمحرمات فهي شركات مضاربة ولكن وين المشكلة أنها تستغب في الشعب شركة هذه؟ تمام جي انت تحب تحط فلوسك انت كي تمشي تحط فلوسك ما خايف من السرقة مثلا وخايف يهزهالك ولا دارك مش مأمونة ولا مش تمشي تحطها وديعه ولكن هم يعني مشتك هم مش يقول لك ونعطوك عليها فوائد مثلا هم عليش يعطيف الفوائد مش على خاطر وديعة خاطره كي بش يستخدمها وديعه ومش بش يستعملها مش تولي انت تدفع بابا عنده موظفين ويخدم فيهم انت ولكن يأخذون مالك ومال غيرك ويستثمرونه ويربحون منه أموال طائلة ثم يعطونك تلك الفوائد البسيطة وتخيب روحك يعني معدها عليهم انتي بابا بابا بابا لا أبداً لا بل هم عملوا البنك الأول والثاني والثالث وفتحوا فروعا في أوروبا وفي الخليج وفي غير ذلك ويبنون بأموالكم تلك الصروح وتلك الفراوات واحنا يعطوهم ما فاهموهم الناس ذوما كيحطوا فلوسا في انتنين كيفاش يحطوا وشنو الامتيازات الموجودة واعطيوهم في وجوه الخير في انتنين ومصاريف الحلم ولكن لا ناشيناها الكل في الأعماء في انتنين في لكن الشعوب هي ديما مسكينة ماشي في عبس سواء في الحرام ولا في الحرام ماشي فاعل عبس نعم انتم ان تكون السلعه التي امره لا يشتري غيرها موجوده نعم لا لا لا, لا ليست حرمه لا ترك الاولى لما ألفاظ الكراهة إذا أطلقت في الزمن الأول يعني يراد بها الحرمة إلا إذا كان الصياق يدل على أنها لترك الأولى تمام مش كل لفظ يعني الحرمة أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا كان يفسد عليهم التجار تمام و... يفسد عليهم التجار اما اذا كان فيها نصح فلا باس السوق الكله معبي فمتي بسلعه شنو و انت ماشي في جيبها سلعه شنو الناس كنت شريفه او الماده اللي باش يجيبها موجوده و فيقول لهم ما تجيب هي شريك شوف حاجوخ لا بأس هنا نعم أيه لأن هذا عائد يعني إليهما بالفائدة الزوز بيشير انا مساعدنيش أنا نخدم بفلوس عبيد وما نربحش يلزمني نسترزقه هذا يلزم ترجع له أربع نجيب حاجة تكسد فهمتني وترقد وما وين الخبرة ما له التجنيد أنت نعم, نعم. أيه ذلك لا بد من أجرة الأجير أن تكون معلومة مقدورة، وإلا فهي غرر والعقد فاسد مردود عليهما. لا طرف الأول يرضى به، ولا الطرف الثاني يرضى به. إجهز لي السلع ذي حطيه لي في الدب. قدي، تونا فرح بك. شنيه تفرح بك؟ آه، بشتقسم له ذار وبدل دة عشرة لا إذا الأول فهمت ما يدري الثاني يجب يكون نبيه بكم؟ لابد من التعيين قلنا نعطيك عشر، عشرين، ثلاثين اخدم على ربارك الله هبط على روحك وقت لنفرح بيك وتوررذيك وما تروح كم فرحان؟ لا يروح كم فرحان؟ هذا كان ما شدوش بعضهم فهمتني بالخناق وضربوا بعض نعم. وهكذا في جميع عقود الإيجار لابد من تعيينها نعم. قبل البدء نعم. نعم. I przysłowi wa Od العرض في زمان od فيه قليل you mm -hmm. that حصل ومانه ما تلبوه وجر يجيب فلوسك كنت عمي فهمتني اولاده ياكلوا هم لك ايه لا. يعني زوث اذا اوقف احدهما البرنامج وجرد رأس المال والربح وذكر أين دخلت اين دخلت تلك الاموال واين الربح فيها أراد القسمة فعليه أن يأتي بالطرف الثاني لا يحسب واحد ولا يقول ذي ربحك ولا ذي جابت للتجارة ولا حد شيء ما يمس شيء يجيب صاحب المال ويقعدوا وينشرون نقول البرنامج قبل يوم الفاتورات ويشوفوا الفلوس وين دخلت وين خرجت وين جاء الربح وين مجاج ثم يقتسمان الربح تمام. والقسم على حسب الشرط تمام يعني قسم المضاربة على حسب ما اشترته بخلاف شركة الأموال فتلك على نسبة الأموال التي دخل بها الطرفان أما المضاربة على حسب الاتفاق يعني صاحب الفلوس يقول أنا ناخذ ثلثين من ربح وصاحب الخبره يقول أنا عندي ثلث أو صاحب الخبر يقول لي ساعدني سنه تاخذ ثلثين انا اللي باش نتعب ونسافر ونجيب السلع بشتر تمام فان اتفق عقد لهما ذلك العقد وكان الربح على ما اتفق او ان يكون لصاحب الخبره الثلثان وهكذا يعني مش بالضرورة اذا دخل بالفلوس يلزم يربح اكثر رهن. في عقد المضاربه على حسب الاتفاق الله الله نعم انا ردت بالكم تعملوها تدخلوا في امور كيف انا وتجي تقول لها وجابت فلوسك وذاك هو ما تصبر كل شيء بالمكشوف مش اهل الكفر اولى منا بهذا هما معاه ما فيه فهمتني من الكفر والطبع على القلوب الامور دي ما يلعبوش فيها ما يلعبوش فيها ابدا فهمتني في والشيء بنظام وذلك علاش خرجوا فينا الشياب بمتاعنا قالوا الفرنسيس خير منا وأوثق منا وأأمن منا ويتعاملوا بالكلمة ويجيك في الموعد عليه زعموا احنا مسلمين ولا هم ولكن احنا فانت وقالينا نعيشوا هكذا يعني سيبين فانت معنا حد شيء يرجعنا التالي فانت وخاصة هذه حقوق الناس فبينك وبين الله عز وجل يتجاوز عنك ويخيرها لك حقوق الناس أبدا حتى ولو كانت ميت فرنك لا تصغرها ولا تحقرها فمتع الناس للناس فمتع نعم فما تدخلوش في طوام من هذه العقود تمام وتعطون أموالكم إلى إخوانكم ثم تعانون بعد مش تعمل حاجة اسأل عليه. راني مش نعمل لك وهك شني اللي علي شني من مش تعطيه بعدين اه يا شيخ هذا يقلبنا ذا يعمل لي ذا قدالي راني عملتها معاه كي وبعدين نقلب عليه يا انت هيك عملتها ان انت انت عملتها انت عملتها انت عملت المشكلة, المشكلة, المشكله تحمل مسؤوليتك فما الناس كي يجوك كي تعرفوا عنده مشاكل هو ويجيك باش يلوج كيما كنا نحكيوا قبل فهمتين. على المخرج ما تجاوبوهوش خليك خليه يكون درس هذاك باش يعرف ما يسي. كملي على <تصفيق> كملين سيدي يديه في يدي بابو الجميع ناجه قال يا مكفير الجم ما وقال وقال في قبل عن ذلك Wysłanej z w Pasa, jednej z Siedmiu Rzeczy, wojów wojna, białe białe pięć, ale i wam powiedziano,